الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمةه في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفطم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبداً يعذكم الله أن تعودوا لمثله کنم الآیات والله علیم حكیب